صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم قو وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا لا تعتذر اليوم إنما انما تجزون ما كنتم تعملون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 سلام هي حتى مطلع الفجر الله